وهذه المشاريع إخوة الإيمان هي راحة للطائفين وكذلك لزوار بيت الله الحرام الآن تقام الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 صحفكم ولا تخريفون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ثناء الله لمن حمده ربنا ولا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار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 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولا فالحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Allahu akbar Allahu akbar Sami'a السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم انت السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت صلاة العشاء نقلناها لكم من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصالح من الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعاء ونحن نتواصل معكم إخوة الإيمان في كل مكان من هذا المكان المقدس الشريف من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة ونتواصل معكم في هذا النقل المباشر من هنا من رحاب المسجد الحرام لنقل لكم بعد قليل من الآن صلاة التراويح في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم شهر المحبة والخير شهر الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وها هم هنا إخوة الإيمان جمع المصلين والزائرين الى رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة يطوفون بالبيت العتيق ومنهم من يركعوا ركعتين لله سبحانه وتعالى هنا في رحاب المسجد الحرام وفي هذه الايام المباركة في شهر المحبة والخير وفي شهر الصبر وهو جدير بان يسمى شهر الصبر لأن الصائم فيه يصبر تسعة يوما أو ثلاثين يوما على الامتناع عما يصعب الكف عنه وأعظمه الطعام والشراب وبلا أذنى شك إخوة الإيمان أن الصبر على هذه الأمور في هذه الأيام المتوالية من أهم مجالات تدريب النفس على الصبر على أوامر الله بفعلها وعلى نواه الله بتركها في هذا الشهر وفي غيره من سائر شهور العام وصبر العبد على طاعته لله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه جزاؤه الجنة ومرافقة أولياء الله من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله جل شأنه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم والصبر إخوة الإيمان أيها الأحبة في الله في كل مكان الصبر عدة المؤمن التي ينال بها الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى عندما يبتلى في نفسه وأهله وماله وهو من المبشرين بهدى الله وأن تغشاه رحمته ويحضى بصلواته عليه كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين وقال طبري رحمه الله وقد قيل إن معنى الصبر هنا هو الصوم والصوم بعض معاني الصبر بل تأويل ذلك عندنا أن الله سبحانه وتعالى ذكره أمرهم بالصبر على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه وقيل لشهر رمضان